أفأ من الذين مكروه سيئات أي يخصف الله بهم الأرض أو يأتيه العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لا رأف أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال لسجد لله وهم داقرون وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة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 فإياه يفرّهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْضُرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِن Al-Fatihah